إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه هذا عود حميد للقرآن لكتاب الله جل في علا وما أجمل وما أعظم وما أفضل أن نعيش مع القرآن وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته كما ذكر ذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وكنا بدأنا منذ فترة بعض الوقفات وتأملات الإيمانية مع سورة بن النظير سورة الحشر ونسأل الله أن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن إنه ولي ذلك والقادر عليه ووصلنا في هذه التأملات وتلك الوقفات إلى الآية الثامنة عشر في السورة الكريمة ألا وهي قول الله جل في علا الله امين وبارك الله فيكم أخي الحبيب ألا وهي قول الله جل في علا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقفنا في المرة الماضية مع هذه الآية الكريمة ومع مطلع هذه الآية الكريمة ومع قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ذكرنا أن رجلا جاء لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه صاحب نبينا صلى الله عليه وسلم وقال يا أبا عبد الرحمن اعهد إلي يعني أريد منك النصيحة أريد أن تنصحني طبعا عبد الله بن مسعود قلت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود هو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع القرآن بصوته وكان يبكي لقراءة عبد الله بن مسعود صلى الله عليه وسلم بل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من اراد أن يقرا القرآن غضا طريا كما انزل يعني كما انزله جبريل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود هو الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن ساقيه ساقي عبد الله بن مسعود أثقل في الميزان أثقل في ميزان الله يوم القيامة من جبل أحد الذي اكرمه الله جل وعلا بالحج والعمرة نسأل الله أن يكتب لنا حج بيتي الحرام وأن يكتب لنا العمره وأن يتابع لنا بين الحج والعمرة الذي زار مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد جبل أحد وعظمه هذا الجبل هو جبل ضخم جدا بل سلسلة من الجبال جبل أحد وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ربنا يحفظك ويرضى عنك وانك حبيب الغالي الشيخ فلما يكون ساقي عبد الله ابن مسعود وهو النحيف يعني الذي يعني هو قليل في خلقه ولا اقول في خلقه لانه هو من هو هو تربيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لما يكون يعجب الناس من دقة ساقي ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أنهما في الميزان أثقل من جبل وحد يبقى عبد الله بن مسعود له شان المهم أن الرجل جاء لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال اعهد إلي أريد نصيحة وقد عرفت من هو عبد الله بن مسعود عند رسول الله صلى الله وسلم فقال عبد الله بن مسعود خلي بالك إذا سمعت خد النصيحة نصيحة عبد الله بن عمر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا قف هنا الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا سمعوا القرآن كان الذي يصلهم أن الله يكلمهم إذا هذا كلام الله تكلم به حقيقه وليس مجازا إنما كلام الله جل في علاه صفه من صفاته فالصحابه يعيشون ذلك لما يسمع يا ايها الذين امنوا كان الله يكلمه مباشره قال اذا سمعت الله يقول يا ايها الذين امنوا فارعها سمعك وقلبك فانما هو خير تؤمر به او شر تكف عن لما تسمع يا أيها الذين آمنوا الله يكلمك ملك الملوك جل في علاء الخالق تبارك وتعالى يكلمك وبعد يا أيها الذين آمنوا يأتي أمر بخير أو نهي عن شر إذا سمعت الله حياك الله ورضي الله عنك حبيب الغالي الشيخ محمود إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا يأتي بعد إما أن يأمرك بخير أو ينهاك عن شر فهذه الآية نعاملها هذه المعاملة الله جل وعلا ينادي علينا لو نادى عليك مسؤول مدير محافظ وزير لو نادى عليك رئيس من الرؤساء تنتبه وتصغي وتستمع ما بالك والله ينادي عليك الله جل في علا خالق الكون خالق الكل الذي يرجع إليه الكل الكل فقير إلى عظمته وجلال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله والغني الحميد فهذه الآية تعامل نفس المعاملة يا أيها الذين امنوا سيأتي بعد أمر بخير أو نهي عن شر فالايه فيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله مرة ثانية يبقى الآية فيها الأمر بتقوى الله عز وجل مرتان يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ثم والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون المرة الماضية وقفنا مع بعض تعريفات العلماء للتقوى نسأل الله أن يجعلنا من المتقين وما هي التقوى و قلنا إن ملخص كلام العلماء وأولهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم في تعريفهم للتقوى يدور على أن التقوى إن الإنسان يجعل بينه وبين سخط الله وغضب الله وقاية بماذا؟ بفعل ما أمره الله وترك ما نهاه الله عنه يحذر المعاصي يترك المعاصي كل المعاصي أجل وذللنا على ذلك بسؤال الفاروق الملهم المحدث امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي بن كعب رضي الله عنه إمام من أئمة القرآن في الدنيا بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم قال له عمر يوما ما هي التقوى فقال أبي رضي الله عنه يا أمير المؤمنين هل سلكت يوما طريقا ذا شوك طريق فيه أشواك وفي أشياء تؤذي الأقدام قال بلا قال فماذا صنعت قال شمرت ثوبي واجتهدت دل الإنسان بيعمله أي انسان يفعل ذلك ويشمر ثوبه ويجتهد ألا تقع قدمه على الشوك أو الشيء الذي يؤذيه قال فهذه التقوى معنى الكلام ان أنت تبتعد عن المعاصي هذه الذي تؤذيه ان تجعل بينك وبين عذاب الله وسخط الله وغضب الله وقاية بترك المعاصي كل المعاصي أخذ هذا المعنى بعض الشعراء ابن المعتمد فقال خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى خلي أترك ودع وابتعد خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى. التقوى هي إيه؟ ترك الذنوب. قال خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى. واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة ان الجبال من الحصى. يبقى هذا تعريف من تعريفات التقوى بل هو مجمل تعريفات للأهل العلم للتقوى إن الإنسان يجعل بينه وبين سخط الله ويعقاب الله ويقايا بفعل ما أمره الله وترك ما نهاه الله جل وعلا عنه تمام هناك تعريفات أخرى وتعريفات جليلة وجميلة وفيها كثير من المعاني اللهم ما ربي احفظك ورضى عنه وعنك حبيبي الغالي أبو أحمد منها تعريف الإمام علي رضي الله عنه لما قال تقوى الله هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل تاني علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول ان التقوى تشمل أربعة أمور قال تقوى الله الخوف من الجليل خوف من الله الذي يدفع الإنسان لفعل الطاعة وترك المعصية والعمل بالتنزيل العمل بالقرآن العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والرضا بالقليل القناعة والاستعداد ليوم الرحيل بعض العلماء قالوا تقوى الله أن تعمل بطاعة الله تلتزم بالطاعة على نور من الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ليست الطاعة يفعلها الإنسان كيفما اتفق وإنما يأخذ الطاعة عن رسول الله إمامه رسول الله قدوته رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله لابتغاء مرضات الله الإنسان عاوز من وراء الطاعة ومن وراء تقوى الله إيه أن يرضى الله عنه ثم ماذا فقط أن يرضى الله عنه قال وأن تترك معصية المعصية الله على نور من الله اتقاء عذاب الله هذه من تعريفات تقوى الله عز وجل وأيضا من تعريفات أهل العلم لتقوى الله عز وجل قالوا أن يراك الله حيث أمرك المكان اللي ربنا عز وجل أمرك أن تكون موجودا فيه تقوى الله أن تكون موجودا فيه لما المؤذن ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح فالله يحب أن يراك في بيت من بيوته تقوى الله أن يراك الله حيث أمرك خلي بالك وأن يفتقدك حيث نهاك المكان اللي أنت عارف ان ربنا لا يحب اللي انت تكون موجود فيه تقوى الله أن تهجر هذا المكان ألا تتواجد في هذا المكان هذا مما ذكرناه في المرة الماضية الآن في دقائق معدودات سريعة إن شاء الله نذكر بعض ثمرات التقوى في الدنيا والآخرة الآية فيها الأمر بالتقوى مرتان مرتان يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغذين واتقوا الله بل وعشرات المرات الأمر بتقوى الله عز وجل في كتابه كما ذكرنا في المرة الماضية آيات تدل على ذلك وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم عشرات المرات الأمر بتقوى الله عز وجل وأنها التي فيها سعادة الإنسان في الدنيا ونعيمه في الآخرة طيب نذكر أهم ثمرات التقوى لمن يحقق التقوى نسأل الله أن يجعلنا من المتقين أعظم ذلك على الإطلاق إذا حققت تقوى الله الجليل أن يحبك الله جل في علاه أن يحبك الغني عن الكل خالق الكل الذي إليه مرجع الكل الذي لا يستغني عنه طرفة عهد الكل الكل عبد له خاضع محتاج إليه من ثمرات التقوى أن يحبك أن يحبك الملك الجليل فإذا أحبك قال الله جل في علا فإن الله يحب المتقين قال رب العالمين إن الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي نسأل الله أن يجعلنا من المتقين فإذا أحبك الله نادى جبريل يا جبريل <تصفيق> إني أحب فلانا يذكر اسمك في السماء يذكرك الجليل باسمك يا جبريل إني أحب فلانا ليس هناك شرف أعظم من ذلك يعني من الشرف أن تحب رب العالمين لكن الشرف كل الشرف أن يحبك الله أن يذكر اسمك في السماء قال فأحبه يأمر جبريل بمحبه عبده الذي اتقاه ولزم تقواه جل في علاه فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء في الملائكة الأطهار الأخيار السفر البررة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون إن الله يحب فلانا يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فاحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض ثم يوضع له القبول في الأرض في الحديث الإلهي حديث الولاية قال رب العالمين ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به لا يطيق أن يسمع ما يغضب الله وبصره الذي يبصر به يحب أن ينظر إلى ما أذن الله له في النظر إليه ويأنف ويرفض وينفر من النظر إلى ما نهاه الله عن النظر إليه سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فقط لا ولئن سالني. لوعطينا مجاب الدعوه ولا إن استعاذ بي لما يخاف من شيء ويستعيذ بالله جل وعلا من شر هذا الشيء يعيذه ربه لانه يحبه من ثمرات التقوى أن يتقبل الله منك الطاعة العبد المؤمن يجتهد في طاعة الله يجتهد في ترك معصية لا يشتهد في التقرب إلى الله ثم قلبه متعلق بأن يقبل الله منه ذلك إنما حصر وقصر إنما يتقبل الله من المتقين كان بعض الصحابة يقول لو علمت أن الله تقبل مني سجدة واحدة لطرت بها فرحا إن الله يتقبل من المتقين نسأل الله أن يجعلنا من المتقين من ثمرات التقوى أن أهل التقوى المتقين نسال الله أن يجعلنا منهم هم أولياء الله ومن تولاه الله حفظه ومن تولاه الله وفقه وسدده وكان في كنف الله ورعاية الله جل في علا قال الله جل في ألا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللي هم مين صاحب الضريح الفلاني والمزار الفلاني لا الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون هؤلاء أولياء الله حقا وصدقا هذا الذي ينطق به كتاب ربنا جل في علاه هؤلاء يتولاهم الله هؤلاء يحفظهم الله ويرعاهم الله ثم اكرم العباد على الله وعند الله وارفعهم منزل واشرفهم اتقاهم ليس أغناهم ولا اشهرهم ولا اقواهم ان اكرمكم عند الله أتقاكم نسأل الله أن يجعلنا من المتقين أهل التقوى لهم البشرة في الحياة الدنيا وفي الآخرة الآية الماضية اللهم أمين رب الله يرضى عنكم يا رب قال الله جل في علاء ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم أمين الذين آمنوا وكانوا يتقول قال الله لهم البشراء في الحياة الدنيا والآخرة لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله يبشرهم رب العالمين هؤلاء الذين استقاموا على طاعة الله جل وعلا وتبشره الملائكة وهم في سياق الخروج من هذه الدنيا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا اللهم امين اللهم اجعلنا من المتقين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجلة التي كنتم تعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا النزل هو ما يعده الإنسان للضيف فما بالك بالنزل الذي أعده الخالق الذي يقول للشيء كن فيكون نزلا من غفور رحيم نسأل الله لا يحرمنا من فضله أهل التقوى يجعل الله جل وعلا لهم البصيرة يعطيهم من البصيرة ومن النور ومن العلم ومن الفراسه ما يفرقون به بين الحق والباطل وبين النور والضلال قال الله جل في علاه يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم أهل التقوى يجعل الله لهم من كل ضيق مخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب قال الله جل وعلا ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا نسأل الله أن يجعلنا من المتقين أهل التقوى تتنزل عليهم بركات من السماء والأرض أهل التقوى التوفيق توفيق الله نورك حبيبي الغالب فتحي أهل التقوى لهم وحليفهم الفلاح والنجاح في الدنيا واتقوا الله لعلكم تفلحون أهل التقوى يوم القيامة الناس تكون بينهم الفرقة والعداوة الاخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين هؤلاء هم فقط الذين يجمعهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله متحابين نسأل الله أن يجعلنا من ولا يحرمنا من فضله قال الله جل في علاه عن أهل التقوى وهو يخبر بنجاتهم من النار وإن منكم إلا واردها يمر على النار كان على ربك حتما مقضيا فمنهم من يسقط قال الله جل وعلا في الآية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين في هاجثية نسأل الله أن يجعلنا من الذين اتقوا إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون نتابع ان شاء الله مع ما بقي من الايه في اللقاء المقبل إن شاء الله وأكتفي بهذا القدر أحبكم في الله أسأل الله أن يرضى عني وعنكم وأن يحفظني وإياكم من كل مكروه وسوء وأن يجمعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير وفي الآخرة في الفردوس الاعلى إخوانا على سرر متقابلين أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته